أعوذ الله من الشيطان الرجيم في الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يفركون نزل الملائك أنزِلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات وأن عَلَى مَا يُشْرِكُونَ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنابع منها تأكدون ولكم فيها جمال حين تريعون وحين تسرعون وتحمل وفقا لكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ رحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ اللَّهُ قَصَصَ الَّذِينَ وَمِنْهَا جائز ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجق فيه تسيمون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 وَمَا الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِنْيًا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ كَافَّةً فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلْقَا فِي أَرْضِ فَوَاتِيًا تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَشُذُنًا عَلَّكُمْ تَهْتَجُونَ بَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّ جِنِهُمْ يَهْتَجُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَمَجْكَرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْمِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يخلقون شيئا وهم يخلقون أنواة غير أحياء وما يشعرون أيانا يزعتون إلهكم إله واحد فالذين لا وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعنيون إنه لا يعف المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا يحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة والأوزار الذين يغلونهم بغير علم ألا ساء ما يذيرهم قد مكر الذين قبلهم فأت الله بيانهم من القواعد فخر عليهم مشتق من فرقهم وتأهم العذاب من عيث لا يشعر ثم يوم القيامة يخزي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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألغوا السلم ما كنا نعمل من شر بلى إن الله علي فَذُوقُوا أَدَّابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا من الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنًا، ولداه الآخرة خير، ولن يعذب الدار المستقيم جنات عدن يدخلونها تجلي من تحر. الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم فيما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أم يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن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 قبلهم فهل على الرسل إذا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاروخ فمن من هذا الله ومن من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحر الصلاة وَأَقْسَمُوا من الله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لا لشيء إذا أردناه أن نقول له فيكون أبينهم في الدنيا عتنة، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدروا على ركبهم يتوكلون.